أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَن رَّمَىٰ مِثْقَالَ تַرۡمِيَةٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَرۡمِي بِهِ وَلِيَبۡلِيَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡهُ بَلَاءٗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُحِيكُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون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 الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَو أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَمُ أَنَّ اللَّ يَحشول بَيين المَءِ Etesse Middlem indicates jalsmaks jos teлек sympathisest saabte j benchmarks Seal põhid